وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا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 فأصابهم سيئات ما كسبوه والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيئات ما كسبوه وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 وَأَنِبُوٓ إلَى رَبِّكُمْ وَأَتْلِمُ لَهُ مِنْ قَضِيْلٍ أَيِّ أَتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا هُزِّلَ إلَيْكُم مِّرَّ رَبِّكُمْ مِنْ قَضِيْلٍ أَيِّ أَتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساقرين